بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء المصيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم ديان المتائل المتعلقة بتناية البهينة وقد ذكرنا أن البهينة إما أن يكون معها صاحبها وإما أن تكون مرسلة فإن كان معها صاحبها فلا يخلو إثلافها بالشيء إما أن يكون بمقدمها بمقدمة البهيمة كأن تطرف شيئا بيديها أو يكون الإثلاف برجبيها والمؤخرة أو يكون الإثلاف بوسطها فإن كان الإثلاف بمقدمة البهيمة فإن الضمان يكون على القائد والسائق للبهينة سواء كان صاحبها أو كان غيره فإنه يجب عليه ضمان ما أتلك والسبب في ذلك أن قائطها يتحكم فيها إذا كان راكباً عليها ويكون أقدامها على أثاث الأشياء كما ذكرنا بسبب تعاط القيادة والأرسال وأما بالنسبة بإتلافها للشيء بظهرها فإن ذلك أجل لا يخفو من حارتين إما أن يكون الشخص الذي معها هو الذي ردها إلى الخلف فحينئذ يكون الضمان على الشخص لأن الإثلاف وقع بثبت الرد إلى الخلف وهو ناشئ من ثبتية تعاطاها القائد فيجب عليه الضمان وإما أن يكون إثلافها بخلفها ناشئا منها هي بدون أن يتحكم فيها القائد فحينئذ لا إشكال أنه لا ضمانة على قائدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط في لإثلاف البهيمة وأما إذا لم يقل معها أحد فإن كان صاحبها قد تعاطى أسباب التفريق فرط فيها وتعاطى أسباب الإهنان كأن يرسلها بجوار شيء يتلف عادة أو تقدم البهيمة على إثلافها أو حصول الضرر فيه مثل الأطفال والتغار الصن إذا أرسل البهينة والمراد بالأرسال ليس المراد به تحريش كأن يغريها أن تذهب كما يظن الزعب لا لأنه إذا حرشها أن تذهب بلا إشكال أنه يظن لكن المراد بالأرسال أن يطلق عمانها بمعنى أن يتركها دون أن يطيبها ودون أن يربطها فتذهب البهينة بنفسها وتتلع صحيحا أن الإثلاف وقع من البهينة لكن هذا الإهمان وكونه يرسلها بجوار شيء غالبا ما تتلكه كأن يأتي إلى موضع رجال أو موضع فيه شيء خطير أو شيء فيه ضرر والبهينة عادة تربط صاحبها يربطها حتى تستقبل في مكانه فجاء وترفعها دون أن يربطها هذا معنى أرشلها أو أرسلها بجوار ما تتلفه عادة يعني بجوار شيء لو أرسلت بجان قيد لا أكلفت إنه يجب عليها الزمان إذن البهينة من حينة الأصل عندما فيها حديث العجناء جذار بنعنى أن كل ما تتلفه هدى استثمينا هذه الصور وهي إذا كان معها صاحبها لأن الإثلاف لن ينشأ من البهينة أطمل وإنما نشأ من من معه فلن يمكن لأحدا يعترف بالحديث العجماء جبار على حالة ما إذا كان معها صاحبها لأنه إذا كان معها صاحبها في الواقع إنما حصل الإثلاف بسبب إهناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار إذا تنحضت في الإثلاف بمعنى أن ينشأ الإثلاف دون وجود إهمال من صاحبه وحينئذن يمكنك أن تنسب الإثناث إلى البهينة لكن إذا كان معها صاحبها أو تعاطى صاحبها أسباب الإهنال فإنه يجب عليه الضمان هذا حق ما ذكرنا في جناية البهينة فأحبثنا أن ننبه على هذا المرخص أن بعض طلابهم تلخبث عليه ويتداخل معه عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء الجبار مع حديث تضمين البهينة إلى أثرفت لأنه لأن حديث تضمين البهيمة إذا أتلفت بع الناس بالليل يدل على هذا لأنه حينما أرق طريقة البهيمة ليلة الأصل أن, أن البهيمة تحفظ في الليل فلما أهمل صاحبها في حدها وجب عليه الضمان فنبهت سنة على أنه يضمن رب البهيمة إلى أهمل فيها أو تعاطى أصباب الإخلاف الذي حصل منها وهذا هو العذب الذي قامت عليه السماوات والأرض وعليه شرع الله عهد وجل أنه ليس من العذب أن نقول للناس كل ما أثبته بهائمكم هدر ويأتف رجل ببهيمته فيتركها بجوار الأشياء الخطيرة أو بجوار انتعت الناس ويقول العجماء جبار أو يأتي ببهيمته ويدخل بها في السوق فيه الأبعنة فيه مصالح الناس والبهيما إذا أرسلت رتعت في هذه المخابة يقول العجماء جبار لكن الله عز وجل ندهنا بسنة رسول رسوله على لحان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذه الكريم أما أن أم بهيمة إذا أتلفت شيئا وكان الإطلاق متمحضا منها فلا ضمان لأنها بهيما وأتلفت من فئرها دون أن يثلت صاحبها ومثلها لا يشاكم ولا يترتب عليه مؤاخذ من حيث الأفض ثم إذا حضر الإهلان من ربها وصاحبها وجد الضمان حينيذي قال رحم الله كقتل الصائل عليه فقوله كقتل الصائل أي وباقي جنايتها هدر أي باقي جناية البهينة هدر أي لا ضمان فيه لثبوت السنة به كقتل القائل عليه كقتل الصائل عليه بعد أن فرق من جناية الدهار أدخل مسألة الصائر الصائر هو الشخص والعياب النار الذي يهجب على الإنسان إما من أجل أن يضره في نفسه لأن يريد قتله أو يضره في عرضه وعياب النارسول عليه من أجل أن يفعل في عرضه أو يصول على ماله ولكن أكثر المثال يذكر عن علماء الصائر الذين أعبدوا عن الأنفس فلو العياب إذن الله تعرض شخص لآخر فحمل عليه السلاح يريد قطن أو بدون أن يحمل السلاح جاءه وهدم عليه يريد قطن الصعب له يكون في الطريق وتارثاً يكون في البيت والمنزل ولذلك تختلف الإحكام الشرعية إلا هناك ظواهد ينبغي أن نبه عليها أولاً أن الأصل العام يخضي أن دم المسلم حرام ولا يجوز للمسلم أن يقفل غيره أو يذلك الشيء من ترتديه إلا إذا أذن الشرق بله إن دماءكم وأمعالكم وأعراضكم أليكم الحرام لا يحل ذنب من المسلم إلا بإحياة له أتيه بالذان ونفسه بالنفس والتارك من دينه المفارقة من الجمال هذه الأصول الشرحية برعلم لا يجوز بأحد أن نقتل نصيماً إلا إلى دل, الشري... دل الشرع على دراد الله لأن فتوح فلو أن شخصاً مسالم هجم عليه شخص جديد ومعه سلاح ويريد قتله ففي هذه إرشالة أو يريد يأتبع على عرضه في هذه إرشالة ينضغ علينا أن نبقى على عرضه ونقول لا يدون أن تتعرض لهذا الذي هجم فتقتله إذا كنت تستطيعه دفع ضرره بالآخر فلو أمكن الشخص أن يستغيث بعد الله بأشخاص يأتون من أجل أن ينقذوه دون أن يحصل قفل ولم يجب أن يقضل ولو أمكن أن يستخدم وسيلة تحلل بينه وبين دخوله وهجوم الشخص عليه فعلى هذا المسير كقفل الزابر فهنا إذن يجب عليه قفل الزابر أو ركوب السيارة والغروب إذا أُمْ كَمْ يَلَفْ يَعْرُبْ إِذَا كَلَافَ هَذَا الظَّرَرَرْ هُنَا يَحْدَ الظَّرَرْ عَلَيْهُ أَمَّا إِذَا أَصْحَ أَمَامَ بحيث هزم عليه هجوناً لا يمكنه معه أن يدفع ضرر إلا بالقتل فحينئذ ينظر طبعاً إذا هزم عليه هجوم ما يمكن أن يدفع ضرر إلا بضرره في نفس هذا المقصائل أو في جهده يفصل فيه لو كان جاء هجم عن الإنسان وهو يشهد سلح بيانه وأمكنك أن تضر حتى ورد تتفرشها فهي إذا لا يجب أن تتفر منها الضرر ويظهد أن أظنك أنه الضرر موجود فيه وتقرح أو تتفرشها على وجه لا يتأثى منه أن يضر إذا غلب على ظنك أنك لا تحصل برد بيانه مثل من هذا الطرق على ظنك أنك تخطئ ولا تشتي فتحاول هي يديه فإن لم تتلق إلا إذا كان نسو يتلقك فإذا غلب علامة أنك من لا معك وجاء إلا لطلقة عشرة وأنك لا ترمى أن تضرب يده وأنه إن هذه الطلقة من شأنه سيقتل فحين إذن لك شرح لن قال يا رسول الله أرأيتم إذا جاء يريد أهل قال لا تعطي قال أرأيت إن قتلني قال قاتل قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت من جنة وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله شيء من قتل دون عدده فهو شيء من قتل دون شيء فالصائل الذي يشير على الإنسان يتفاعد بالأخر فإذا لم يمكن دفع ضرر إلا بالأفقل جاهد له أن يشاهده بالأفقل والسبب في هذا أن الصائل لما قال على المسلم سقطت حرما وأفتح بهجومه على بيوت الناس وبهجومه على أوراح الناس يريد إزهاقها أو على أعراض الناس يريد ونعياد الإنمام في هاتها فاقق السرمة وحينئذ يصبح دمه هدف إذا من يمكن دفع هذا الإخلام الشرعي منه إلا بقتل لأنه يشيل قسر ودمه هدف. لكن كل هذا بشهر فلا يمكن دفع ضرور إلا بقتل هذا لهذا واضحة وأجل عن علماء رحمه الله على أمو من صال على النسجد فقتلبوا أن لنهم هذا وأنه لو قتل الشخص الذي ظلم وهذا معظمه شهيد ولذلك يرتبر من الشهادة موت الإنسان وهم مجافعين عن نفسه وموت الإنسان وهم مجافعين عن عرضه وموت الإنسان وهم مجافعين عن ماله هذه كلها شهادة لأن النسجد صلى الله عليه وسلم رأيتين جاء يريد أخونا لقال لا توقف أنا رأيتين قاتلين قالوا قاتلين وعلى هذا قال العلماء أن الصائل يقصد تقصرنته فإذا فقطت تقصرنته ولم يمتند الضرم يقول له قتل لو أن هذا الصائل هجم على الإنسان وأمكن للإنسان أن يتصل أو يستغيث بعد ما يستنبئ أشخاص يمتدون وأمكنهم يقصد ولم يضحن هذا الأشياء وأقتنى على قتله فالضمان يجب عن الضمان لأن نفسه لا تشل عليه لا يشل له قتل ومثل هذا لو شكم نعروف إن كان ثالثاً له حده وإن كان تصلم له حكم تعذيره ومن مرضع في التعذير ليس للمال ليس تعذير التالث قامت في على الثالث لعامة المال فلوهجم هذا الشخص على شخص وأمكنه أن يقتصد أو يستغيث أو يرث البائد وقام بقتله هكذا فإنه يبنى ويعتبق قطف الشبهة إلى تأول قومه عليه لا يجب القصاص لكن يعتبق قطف الشبهة وينظر فيه وليأمل والسبب في هذا أنه لا يجب للناس أن يتولوا القصاص من بعضهم ولا أن يتولوا مثل هذه الأمور لأنه هناك من يقوم بها ويتولى هذه الأمور وهو الذي يتحمل نسوياتها ونحن النساء اللي أن يضعن أمر بين أيديهم هم الذين يتحمل نسوياتها أنا عن مقدم هو على قتل أخيه المسلم مع الإنسانية بدأت ضرر للأخص كأنه في هذه الحالة ليس يتحمل مبدل الشرقي لأنه يبتل وعلى هذا العين جيح لا نبيح الصائل لا يباكد الشخصي كالفال علي المغير أن يؤمن عن القتل هكذا مان من الأقلية هذه الضوابط وهذه الحروب التي ينبغي توافق أولا أن يكون صائلا ظلما ما يكون صائل بشهر يعني لو أن اثنين اختلفوا في أرض فجاء حدوم يعتقد أن الأرض أرضه ما نقول لهذا الصائل لأن الأرض ناسبة من خلال الملك فإذا ينبغي الشرط أولاً يكون ظالم فإذا كان مضلوما وهجم على ظالم يريد أن أخذ ماله ما نقول مصارف شخص سرق من آخر من كيلو ذهب فجأ من وهجم على الفارق وليس أن هذا المصارف أخذ منه فقطه فهي لا مقل لأنه بيسا لم يتوفر الموجب لإثباء كونه صاحب عليه وهو كومه ظالمه وهذا ليس الظالم هذا مظلم وصاحب الحق ثانيا أن يكون الشخص الذي صار فيه ضرر على نفس أو على المال أو عن العرض لكنه يكون ضرر مع لو كان النار شيء ساحل فلو جاي يريد أن يأخذ نسواكه أو يريد أن يأخذ كتابا ما نقوم يباش قتله هذا شيء ما يأتي عن حرمة النفس التي أخبر من الله صلى الله أن دوال الدنيا أهمى جد الله من عراض الدم فليست دماء المسلمين رخيصة بهذا الشهر أنه يسببات الشيء الثاني الحقيقي ثالثا أن, ان, ان يذكره بالله الزوجل أن ينصح إذا أن كان ذلك فيُعذر إليه ويحذر ويمنعه الى إذا أن كانه ذلك ويقول له إذا هدمت أو دخلت في أمي سأقصر أو إذا اقتدت عليه في المرة إذا اقتدت عليه ففي هذه الحالة إذا أعذر إليه ندبهه باجتماع أنه يكون مخسئاً كنت خلال دار خطأ ويظن الشرح في هذا أنه صعب وليس لي صعب قد يصل الإنسان داراً خطأ خطأاً أظن هزاره ويحدث مثل هذا الشيء تابد أن يعدى الإنسان حتى يخرج من السبعة ومن سوريا رابعاً ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو عن العرض أو عن النار فإنهم يجوز له أن ينفع الآن كالمرر ورد إزهاقه وفهي لفقوة النساء صلى الله عليه وسلم لسقوط حرمته هذا بالنسبة للاعتدار من الصائل على الإنسان ولمشأة من الشريعة حينما جعل الاعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرم أن هذا يدع على سمو منهجها وكمالها وتأزد القوانين الوضعية أن تعالج مثل هذه الأمور بمعالفة الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية وضعت هذه الطوائق والثوابط والضوابط عددت وعنصفت من الطرفين فحجب الدماء المال وأرواحه ومتلكات وأعراضها ولذلك يعني كلنا ننظر إلى أن اليد لو سرقت قطعت ولو اتدعها يا شخص ظننا هذا نفس الدين فلما كرنت وكانت كريمة صارت عديدة ولها قيمتها ولما صارت لأينا تأثدي على الأمام فقط وحرمتها وهذا حين الأدل تأثدي أن يكون لي بي حق حقا فجعلت الشريعة شرمة في المولئين وجعل في المولئين وليل قبل المولئين فالمسن له لكن بشرط أن لا يعتدي على كرامته وأن لا يعتدي على كرامته ولكن تصور لو أن الشريعة لم تبشد أصلاح مثال الدماء الناس ومتيكت أعرامه وأفلت أمواله وحصل منظره الله به عليك الحمد لله الذي هدان لهذا وما قلنا لمهندي أولا أن هدان الله وقد جاء بسر ربنا بالحق والحمد لله ربنا عنه كقت لأصلاح هذا تشبيه أي لا ضمانة في جنايات البهينة بالشروط التي ذكرناها كما لا ضمانة على من قتل شخص صال على الهي وبيلنا حكم الصاؤل وهو الشخص الذي يعتدي على الإنسان وحاق يدارسنا الاعتداء إما على النجل أو على العرض أو على المال إما يعتدي على نجل الإنسان أو يعتدي على عرضه أو يعتدي على ماله فإذا اعتدى على نفسه سواء اعتدى عليه إلطاك بريد أن يقصده ظنًا وبدون حق أو اعتدى على عدو من أعضائه والجناية على عدد أن يعتد عليه كالمرأة بريد أن يبني بها ومع ذلك الله أو يعتد على عرضه هو يقول وله زوجة وله أخت وله أم وله منه سيريد الصائل أن يعتد عليها من الزنا ونعياذ الزنا أو بأي أذية تمسها بحر أو يعتدي على ماله كان يأخذ نقوده أو يترف شيئا من أمواله كل هذا يندرج تحت مثل الصائد نشد أن ننبه إثناء من ما تقدم المساعد الصائد إلى أن جميع المساعد التي تقدمت معنا في حكم الصائد هي مبنية أمقاعدة شرعية ندارها على مسألة مشهورة عند علماء وهي مسألة مشروعية الدفاع عن حق الإنسان أي أن الشرع جعل لك الحق أن تدافع عما ملثه لك سواء كان ذلك من الأمور المازية كالمال أو كان من الأمور المعنوية كعرض الإنسان ونحن ذلك فالأصل الشرعي يقتضي أن من حقك أن تدافع عن نفسك وعن عرضك وعن مالكك وشرع الله لك أن تدل الأشباب لدفع الظلم الذي يقع عليك في نفسك وعلم من أحبائك وكذلك شرع لك أن تدفع نفسك كل ظلم يقع على عرضك من نساء الإنسان والحرم وشرع للإنسان أن يدفع الظلم عن مالك أما الدليل إن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليكم بمشن اعتدى عليكم شرع الله عز وجل للمضلوم أن يرضع الضمانه والآية رآنا شاملة من الاعتداء ما النفس قال فمن اعتدى عليكم فشمل من اعتدى علينا في أنفسنا ومن اعتدى علينا في أعراضنا ومن اعتدى علينا في, اعتدى علينا في أنواننا وأما الدليل الثاني فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن بغت إشداهما على الأخرى فقاتلوا التي تنوي حتى تثيئة إلى أن الله فالله عز وجل شرعا قاتلة الضاغن وجعلنا بدل الطائفة الثانية على الطائفة الأولى موجدا لنصرة الطائفة الأولى فقال فإن بغت إشداهما على الأخرى بغت اعتدت وانضغي الاعتداء ومجاوزة الحد فقال الله عز وجل إن ضغط إحداهما على كثرة قاتل التي تبغي فإذا شرع الله لنا أن ندفع الظالمة عن منظره فمن ذلك أولى أن يكون مشروعا للشغط نفسه أن يدفع ذلك الظلمة أن ندفع أصالتك كذلك قالت ثبتت عن نبي صلى الله عليه وسلم هذه الصخيشة التي تدل على مشروعية الدفاع عن النفس وعن النفس وعن المهم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون عرضي فهو شهيد ومن قتل دون مالكي فهو شهيد وفي الحديث الصحيح عنه من جاء الرجل فقال يا رسول الله رأيتما ان جاء رجل ميد واخلماني قال لا تحق قال أرأيتم ان قتلني قال قاتل قال قال أرأيتم قتلته قال هو في الناء قال أرأيتم ان قتلني قال انت أنت بجنة هذا الحديث يدل على نسوئية بذاء الإنسان عن نالك قال أرأيت إن جاء لي ذو أخذ مالي قال لا تغذي يعني من حقك أن تمتنع لأنه جاء ذر وبدوانا فقال لا تغذي قال أرأيت إن قاتلني يعني أخذني يا رسول الله عن شكم لو أنه أفر إلا أن أخذ مالي بالأرض قال قاتل فأحل له أن يدافع قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار فذل على سقوط حق الصائب الذي يصول على نال الإنسان فإذا كان النبي سماوه السلام أفقط حرمته الصائب الظالم على النار فمن باب أولى أن تفقط حرمته إذا أتدع على الأرض وعلى النفس لأن الأرض أعظم منه النال والنفس أعظم من الحرب والنار أما بالنسبة للبليل الثالث من السنة فنزلت الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه هنا أن رجلين من الصحابة رضي الله عنه اختصنا فأضع أحدهم الآخر فنزع المعهود يده فسقطت خنيتاء العرض فلما فقطت خنيتاه اشتكى إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أَيَعُدُّ أَحَدُّكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعُدُّ الْفَحْلِ لا دية لا دية لك لأنه فينما عظّ اعتدى على يده وهذا الأرض ليس له يسوء شرعي وليس لهناك فيه الشرعي أن يعظه فلما عظ فقط الصرم الأثمان فلما انتزع المعظور المعظور من حقه مجاهرة على النسيح انتزع يده لأن هذه الأدية ليس من حقيق يجمي عليه ذهار فانتزع يده فلما انتزع يده فقط بهذا الانتزاع مشروع وتركب على هذا المشروع سقوط الثانيتين فلم يوجب عليه الضمار ولم يوجب عليه الضيخ فدل هذا حديث دلالة ناضحة على سقوط حرمة أفطاء الوظار إذا تركب على بطعه الرهار وقال لا ديت لك أي لا شيء لك كما في اللواء الظهار فدل هذا على أنه لا حرمة للعب المؤتدين كذلك ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم في الشديد الصحيح أنه كان جانباً مع أهله فجاء رجله وأصبح ينظر من خلال الباب فتحاك الله فيه باب عليه الصلاة والسلام في يده مروضاً مطحنة فأخذ كأنه يتهدف العين التي تنظر فأنه يريد نبيه بالمروض حتى يسقع عينه فذهب الرجل وانطرق كان بعض علماء يقول لعله من المنافقين وهذا أشبه أن يكون من أهل عليه والأمهم عليهم الله سترى إليهم بالدين ما حكوا عن أبية النساء السلام حتى في عرضه وذلك كان يردونهم حتى في عرضه كما الحديث الصحيح في السير المكابل من الأشرص كان يؤدي نساء النبي عليه السلام إذا خرجنا إلى قضاء حاجة في المناصح وكانت قريبة من بقيع الوقت فالشاهد أن هذا الحديث يجعل أن هذا الطمام العلم ضمع من الصحابة وأنهم يطرؤون عن رؤية النساء السلام شاء الله يعني أبعد من ذلك أبعد من ذلك والأشبه أن يكون هذا من المنافقين لأن المهين كان فيها المنافقين وكان فيها اليهود فالغرض أنه يكون من غيرهما منه رضي الله عنه مؤظم من سعين فكونه عليه الصلاة والسلام يريد أن يفقع عنها أفقط حرمة العلم فلو قال قائل طيب إذا كان منافقا فقطت حرمة بالأطر قلنا لكن الظاهر يوجد المعاملة والمعاملة المسلم لأنه قال أدرت أن أخذ بظواهر الناس أما الدلول الثاني كما أن السنة الفعلية جاءت بإفقاط شرمة العين الناظرة جاءت السنة الفعلية القولية عنه عن الصلاة الثلاث كما الحديث الصحيح في مسجد الإمام أحمد وغيره لو أن رجلا اطلأ على قومه يعني طلأ على عورة قومه ففقأ عينه لم يكن عليهم شيء ففقأوا عينه لأن هذه العين رجاء الله لما حانت هانه فشرمة المسلم تقتضي ألا هذه العين ألا العورة فلما اطلعت و اتحرق و منها ان اقفت و الترصد لفعل الجريمة فقطت حرنتها و حل و كانت لو ان شخصا نظر الى عبر الشخص واستصل بنظرهم فقع عينة فقطت حرنتها بالعين الى ثبت بالبينة عند القاضي انها عين جائرة مستوصلا من الله في عبره. هذا الحديث يؤكد حرمة الارض لأن النظر إلى, إلى أورة الإنسان إلى أهل الإنسان وخياة العين الخائنة أصلط من السلام شرمتها فذل الألام الثلاثين الأصل وهو أن العين تصلط شرمتها وتكون هدر لو أن شخصا فقاءها في حالة إتدائها والأصل العام أن هذا الحديث يدل على أن الصائل والمعتدي على أنفس الناس أرواح الناس وعلى أعرارهم وعلى أموانه فإن حرمته تسقط بهذا الاعتدال هذا من نسبة لدليل الكتاب ودليل السنة وأجمع العلماء محيف الجنة كما حصل لإجماع الإمام أن هدام رحمه الله وكذلك غوره من الأئمة في حال من هذه الضرق وكذلك الشيخ الإسلام من دين رحمه الله له كلام نفيز في مسائل دفع الصائل في مجموع فتاوى يحدث بالله بالعلم أن يرجع إليه واضعه من الأئمة رحمه الله بينوا أن الصائل تسقط حرنته إذا صال على النصر من ظن المرزانة قلنا بشرط أن يكون ظالمنا فإذا كان أتدى على يعني يهدن عن الإنسان بالحق والعدل حين أعين لا يعتبر الصائل ولا يعتبر حكم الصائل وبينا أنهم ينبغي على الشخ الذي يهجم عليه أن يحاول دفع الصائل بالأخف فإذا لم يمثل إلا قتله جائد له قتله وكذلك ينبغي عليه تخذيره كما يشترته بعد الضقاء الشائعية رحمه الله انذاره يقول لي يا فلان اتق الله يا فلان خف الله عز وجل يا فلان اناشدك الله انتقذ عني انتقذني شرط ان تترك عرضي انترك في في ان تترك نالي فيناشده بزعج جلء انكن مناشدته وانصحه ويعده انكنه ذلك هذا من نسبة للسائل الصائل التي ذكرناها في المسجد الماضي وكلها تتعلق بالإنسان فبقي السؤال عن الصائل إذا كان من الحيوان والصائل من حيوان تقدمت الإشارة أن يشيه كلب الأفور والمرض الصائل من الحيوان هو الحيوان الذي يخرج عن طوره ويكون مملوكا للغير يقع هذا في بهينة الأمعام كالبعيد إذا هاجت والناقة إذا هاجت ولربما يهود الثور فيؤذي الناس يتعرض أرواحهم وممتنساتهم للضرب الآن يريد السؤال هل تحكم هذا النور من الصائل أما المحيط الإجناع فقد أجمعه على أن الصائل من البهائن فالصائل من الأدميين لأن حربة الأدمي فوق حربة الخيران ومع ذلك إذا قال وهات وغلب على ظلنا أنه سيقتل حل قتله أو غلب على الظل أنه يتلف أعضاء الناس كأن يكون بعيرا يعرض وغلب على ظلنا أنه سيعرض صديا أو سيهجم على صديقه أو غلب على ظلنا أنه سيعرضك وهذا عليك ورأيت الأمراء كلها على أنها اعتداء ولا يمكن الحكاة من هذا الضرر وهذه الأذية إلا بقتله حل قتله وبقي السؤال هل يضمن او لا يضمن فجنهرت العلماء على انه لا ظلام وانه اذا قتل انه لا يجب على قاسله ان يجفع قيمة وقال بعض العلماء انه إذا, اذا هاجة يضمن بالنسبة للحيوان وان الادمي فانه لا يضمن فصرقوا بين الادم وزين الحيوان قالوا لي الحيوان لا يأقل والآجر يأقل وقتل الحيوان نوجد فيه الضمان لأنه من باب الحكم وضعا يريد من باب الحكم التكليفي وهذا من مذهل بعض أهل الرأي والصحيح أنه إذا الحيوان وهجم على مكان أو على مدينة أو على قرية أو ثور هاجر وغلب على الظن أنه يقتل أو أنه يذف الأشياء ويكثرها فحينئذن يجوز قتله كما يجوز قتل الآذنين أما لو قتل في هذه الحالة وذكر الله عند قتله فأن يرمي عليه سهنة أو يرميه برصاصة أو يسمي الله أثناء قتله بعض العلماء أن القتل بهذه الطريقة يضيح رقب لحمه فحينئذن يكون هذا عرض لصاحبه إذا خاتت من نفسه أن ينتجع بنحمه ويكون هذا الدفع للضرر على قدري بسبب وجودي في للحاجة كل هذه المسائل التي ذكرناها مبنية على قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ما أبيح للضرورة والحاجة يقدر بقدرها فالمسائل التي تبيح فيها دفع الطائل تقول بشرط أن يتقيد الشخص بقدر الحاجة لكن هنا مسألة أخيرة مسألة الصائب إذا هدم على الإنسان يريد قتله أو يريد إتلاف حقه من أهضائه أو يريد تعذيبه أو يريد الاعتداء على عرضه أو ماله هل يجود للإنسان أن يتصل للصائب أم يجب عليه أن يجب عليه فعله هل ينسأل أخذ هل الواكب على الإنسان إذا صار عليه أحد أن يصدر وأن يحدث بالأجر عند الله عز وجل خاصة إلا كان مسلم أم أنه يجب عليه ويتعين عليه أن يأخذ هذه النصرة فيها قصية أولا بالنسبة للإعصداء على العرض إذا كان المرأة أراد أن يدني بها فجمهرت أهل العلم على أنه إذا لم ينحنها أن تجفع ضرره إلا بقتل أنه يجب عليها قصر ما في رؤسه ما يرخص لها إلا إذا أقرهت على وجهه لا يمكن معه أن تدفع المسي هضرها وفي آخر أنه أن يأتي بالقصة أن يذني ولا يمكنها أن تدفعه عن ذنب إلا بقتله يجب عليها أن تغفره لأن العبر ليس فيه لإحتدائه على عبرنا ليس بالأمر الذي يمكن تعويضه والشطر الذي يمكن دفعه أو المفتد الذي يفع الصبر عليها وإذا تغفره ويلقى الله عز وجل في مضمنا فيها وتمه هدى وقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً وجد امرأته رجلاً فقتله وعلى حكى هذا الشهد الثانية عزمان القيم الله فقتله فلما قتله وخل الرجل مفسنا رفع إلى عمر بن خطار رضي الله عنه وفي بعض الروايات أنه جاء إلى عمر وهو يأكل فجلسنا عمر وصار يأكل فجاء أولياء مقصود يطلبونه بدنقاء صاحبهم فقال يا أمير مؤمني إني ضربت بالسيف بين فخذي وعتي صفعت السيفي وضربت فإن كان الذي بين الخذي شيء وقتل لا أتحلم هذا فخذ انضعتي ضربت بينه بالسيف ففهم عمر ما ينسي لأنني وجدت جامع ما قد قال وهذا من سيطنه انه لو قال اني وزبت هزانا يعني فيه الأمراض وإذا رفق اني وزبت بينه فخذيني ورائتي ورائتي وبرك في السيار دين كان من حق ناظرك في شيء ليس من نفسه فقال عمر أهلا ما قال قال نعم قال, قال لا شيء ألي اي قد لكن هذه المسلمة ليست على إطلاقها ولذلك الشريعة لم تختح هذا البعض فلو أن شخصا قتل شخصا وجدهم أنرأته ولم بين بينه فلأمه كان يزني لقتل لها كما في الصحيحين حديث سعد رضي الله عنه أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يجد لكعا قد تخخذها رجل أيحذر الشهود فيبرغ رجل من شانشته او يقتله فتقتله ناخد السؤال قال ان قتل في الرواية الاخرص صحيح ان قتل قتل تموم ان قتل قتل تموم ما في بينا تشهر وان ذهب يحضر الشهود يبرغ رجل من شانشته وان فنزلت ايات الديعاني للشورة وخص الزوت قال العلماء من شكمة الله عز وجل أنه لم يفتح هذا البار من الناس لأنه بإمكان كل شخص إذا كره مباعته وكره أجلهم قتل الإنين فجاء الزواجين وأدخله بيته وقتله وقتله وقتل زوجته ثم دعاء أنهما كان الزالمين ولذلك يفتح على الناس بشخص الشريعة وضعت الأمر كل في المساعدة أنه لو بدأت أنه كان يزمي زمرائته وقتل امرأته والرجل لا تقضل منه هذه الدعوة ما لم نقم دليل بشهود أرضى أنه كان يزمي بها فلو جعوا ثلاثة شهود من يتخلاله ولذلك لا بده أن يثبت عند القاضي أنه زالم وأنه مشتم فالأمر الثاني حتى لو جاء بشهود ووجده يزمي زمرائته ما يكثره وليس بالحق لأن يكثره لأن القتل ليس إليه وإنما هو جواب للأرض ولذلك إذا قتله في هذه الحالة وأحضر أربع شهود على أنه كان زامن أصفت الضاري عنه لشد القصار وأوجد عليه التعذير لأنه افتات وتعدى لأن الله عز وجل جعل القبار وجعل ملاف الأرض منصبهم لكثل الناس بعضهم عن فكون يقدم على ذلك فكون يقضل على ذعلي ذلك تقال في الحدود ليتظ إليه لإنما هي السلطاني الغاري فإذا قام بنفسه وقتله أنه من أسبق هذا حاطب ما قلت نقيم بنفس الاعتداء على بقي الاعتداء على النفس والمال هل نشطه للإنسان لو أنه جاء رجل يريد قتله هل يجوز له أن يستثم أو يجوز عليه ولا يجوز له أن يستثم للعلماء القولان قال بعض العلماء يجوز له أن يستثم لقصة قاضي وهذه فكان خير يبني آدم حينما سلم أمره لله عز وجل وحوظ أمره لله شكامه وكعاله وقال بعض العلماء لا يجوز لهم يستسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل أرأيت إن, إن قاتلني؟ قال قاتل قال أرأيت إن من قال قاتل قالوا ولأنه إذا استسلم أعانه على قتل غيره. ولأنه إذا استسلم أعانه على الزيادة والإصراف والأمعان في الظلم والبضل والاعتداء على أراضي الناس وعلى أموالهم وعلى أرواحهم فلذلك لا يتسلم عليه أن يدعى هذا الظلم فإن قتل فإن هذا يحدث عند الصائف رحمة من الاعتداء على الناس ويخاف المقتدود الاعتداء على أرواح الناس لأنه إذا جاء وقتل شخصا وأخذ ماله والشخص ذاهر فإنه يعلم أن أخذ الأموان لا يكون بسهولة فلا يجرؤ مرة ثانية أن فعل ذلك إلا وعندهم شيء من خوف والرهدة ذلك أخيك لمنصح كفت الظالم وقال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك أو مغلوما قال يا رسول الله أنصره إذا كان مغلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال حذك له ومنحك إياه نصرة له أي أنك إذا حدث عن الظلم فقرنا القطعا أي نصرت على شيطانه وعلى نفسه النارة بالسوء فلذلك قال ابنه يجب والحقيقة القول لأنه يجب على الإنسان المدافئ يحتاج إلى شيء من التخصير ففي بعض الأشواء إذا كان الصائل شخصا معروفا وغلب على ظن الإنسان أنه يستطيع أن أنه لو قتله أنه يدفع من الناس شره وأنه شخص معروف بالحساس والاعتداء على أرواح الناس و أمانه و أصرف على ظني أنه إذا تسلم سريف عالب غيره كما فعل فلا شك أن تعين مواجهته و كخه و حزه لا شك أنه أقرب إلى في ذهي هذه الحالة أشرف وعكسه إذا كان شخص يمكن إصلاعه و يمكن التخية بينه و بين الناس و بعد ذلك أن ينصح أو يلجّر أو يستدرج فهذا أمر يكون فيه ثالث وقصة قابل هذه شرع من قبلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما نملك شرعنا بخلاله فإن نصوص واضحة الدلالة لذلك يقول بعض العلماء إن الصائل ينقسم إلى قسيم إذا كان كافرا فالقول يوجود مقاتلة ودفته أنا لا أشك في رجحاني لأن الإسلام يسلمني بالدنة ومهانة ولا يجب المسلم أن يستسلمني في هذا فالعليه أن يذهب وعليه أن يقافل وعليه أن يجاهد لإذنما في ذلك من إعزازا لدين الله وإعلاء لكلمة الله وفي ذلك بالغ الرضاق من الله سبحانه وتعالى من الهد لأن الله يشب إضافة كافة ويشب إهانته ولذلك جعل الله السواطم المجاهدين أنه ما وقف الموطئ أن يغيظ الكفار ولا من معدنين ميلة إلا كتب لهم فكتب لهم الأدر لذلك ففي هذه الحالة وعشان ناشق قلب الوجود متنين وأنه إذا كانوا أسلما فالأمر بالتخصيل فيه أشفر قال رحمه الله تعالى فقصف طائل عليه وكثل الزمار وكثل الزمار وهو آلة الزبن فحل الله عبد وجل لعباده الضفر وثبت ذلك الحديث صحيح عن رسول الله يسلام السلام حينما قال أعلم المكاح وضرب عليه بالدفور وثبت عن مئي عثمان في قصة المرأة التي نذرت من سلمه الله ورجع من هزوته أنها تضرب على رأسه بالدفر فلو كان ضرب الدفر حراما لما حل الوفاء بالنذر وقول عمر أنه نار الشيطان و إنكاره ذلك لا يدل على التحليم لأنه لا يمكن يا رسول الله المسلم أن يسكت على محرم حتى يأتي عمر ويتكلم بالحرام أنه من مراد ما هو خلاف الأولى وأنه من حيث الدليل لا يشكح استثناء هذا النوت لأن الله لا يصل لعباده الحرام وضرب الدفت في هذا نفسه صريح وننبه على مسألة يخطئ فيها بعض كلام العلم بعض المتسلمين من العلم وبعضهم الإخوان من باب الحبس على الخير ولكن ينبغي المسلم أن يتريف وأن لا يحرم ماء حوى الله لأن تحليل الحلام كتحليل الحرام وهذا أمر ليس من سهول المكان لأن قولنا على الله جميعين ففي بعض الزواجات إذا ضرب النساء بالجفور وسمع ضرب دفن النساء أن ترى بعض صلاب الجمهات والواقع أن الشريعة قصدت أن يرتدي أصوص الدف حتى يسمع في البلد والقرية ويعلم الناس أن فلانا تزوج فلانا أعلموا المكاح واضربوا عليه الدفوف يعني سمع هذا الدف مقصوصا والمراد بيها من الشهر وهذا هو الفرق بين المكاح والصفاح لأن الدين يكون بالسر ولكن الله شرع المكاح الذي استحل به المؤمن عصمة المؤمنة دخلت في عصمته بي الله عز وجل تخلى فرضها بذلك فيعلم ويشهر اسم ان هذا الشخص ليس سآم ما هذا القذف وشنان من شنانه فاذا جاء الولد وترك البرديه عن المواطن شنان قد جرى شنانه فيثبت المثل ولذلك ان على الاشهار والزنا على الاستكاب فالمقصود الشرع الاشهار لازم اخوات النساء وبناء نساء لا يصح ولا يجوز للنساء ان يغنين حتى يسمع الرجال صوتها هن صوت المراه عندنا ولا يجوز أن ترفع المراه صوتها الا من حاجه والدليل على ذلك ان الله عز وجل شرع للمراه اذا اضطرت الى الان ان تصفق ومن شلن تتكلم وقال لنا التسبيح بالرجال انما للنساء انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء, للنساء إذا كان هذا في وقت الحاجه تفتح المرأة على الإمام تذكر الإمام في الصلاة في موطن الخشوع وموطن الخضور فكيف تغيب ولذلك قد لا أن تسمع المرأة ولا كانت مستفتية إلا وجد فيها لحنة وقوم ووجدت لك الرجل إذا سني عصرتها الفتنة لأن هذه الفترة لا يستطيع أحد أن يكادر فيها ولا يستطيع أحد أن يدفعها ويمنعها فالمرأة من حيث هي صوتها فتنة للرجل وهذا أمر جبا الله عز وجل نيمن فضرب الدف ينبغي يسحب أن لا يحب بعناء النساء المسؤول أن نفس ضرب الدف لا يشكر في جوابه وحلمه لأن الله لا يحلم العبادة الكرام ولا يجعل شرية هذا النساء ويطلب إعلانه بهذه المسؤولة إلا وهو مما أذن الله عز وجل قال بعض العلماء أن هناك فرقا بين الدف وبين آلات المعاذف فإن إغراء آلات المعاذف بالفساد أدرب وأقوى من الدفت والدف قلع أن تجد فيه ذلك ولذلك يكون الدفت في الرقص للسلاح ويكون حال الرقص للسلاح فيكون مع القوة والحمية ولكن من يكون معه آلات العز وإذا جاءت آلات العز مع رقص للسلاح لا تتبق معه بخشونته وفيما يكون فيه من إيثار الحمية والحماس ولذلك ستثني عن غيره والدف يكون من جل الغنم وهو معروف إلى زماننا موجود هذا هو المستثنى وأننا عداء من آناة الزمع والغناء إنها منحضرة وقد تقدم معنا ديان النصوص من فتال الله والسنة للنبي عليه وسلم وإسماعي الغلمان وكلام صحابه رضي الله عليهم في هذا المسألة والإمام القيم محمد الله بحث النحيث في إغاثة الأهسان فقد أجاز فيه وأفاد بيّن فيه مصوصاً نقلية والعقلية ومفاشة المتركبة على صنائه وكذلك حكى أقوال أئمة الثلث كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفتاوهن في ذلك هذه الآلات إذا فدت تحريمها فإنها لا حرمث لها فإذا أتلفت فإنه لا ضمان على مكلفها لكن أتلف ما يكون به الغناء وأما النادة لا تتلفت بل كانت مصنوعه من خشب انه اذا كسر من اذا غنى به ويضرب فلا ضمان عليه ثم لو احرق الخشب ضمن قيمه اشد لان نفس الماده يمكن تصنيعها بخير من شرط كتصنع للشبه يقتصر على اثبات اساس دين وهذا حدا فلو كان الشريك مشتملا على الغناء فانه لا يكسر لانما تمسح ماده او غناء لانه ممكن ان يوضع عليها ومقيم فإذا كسره ضمن قيمته بدون غنى وهذا هو الذي عليه زمرت الغنماء رحمه الله من البسرين المواد التي تصنع ويأتخذ منها ما هو الحرام إن أنتم استسلاحها واستبقاؤها وجد ضمان أصلها الذي هو قيمة العين من جددة من المحرم ويبقى المحرم لا ضمان فيه وليس عن الإخي من الشيطان وكذلك كفر الصليب فالصليب يشرع الكفر لأن المبي صلى الله عليه وسلم المثبت الصحيحة في حديث الفتن والملاحي أن عيسى مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والصلاة ينزل في آخر الزمان يكسر الصليب ويكسر الخنزين هذا الحديث الصحيحي وهو يدل على أنه لا حرمت الصليب وعلى هذا الكفر صليب فلا ضمان على كاثره آنية الزهب والفضل فلو كسر آنية الزهب والفضل فإنه لا ضمان أليه لأن الله عسوة الحرم على المسلم اتخاذ آنية الزهب والفضل ففي الصحيح من حديثي فزيثة من اليمان رضي الله عنه عن عبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الزهب والفضل ولا تأكلوا في صحائفهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فهذا الحديث الصحيح أجمع الظلماء على العمل الذين وأنه لا يجوز للمسلم أن يطمع آمية من ذهب أو فذب ولا يجوز له أن يأكل في آمية الظهب أو فذب وقال دمهر الظلماء يستوي أن تكون الأواني من الذهب الخالق أو تكون فيها نصة من الذهب سواء كانت أكثر أو كانت مساوية أو كانت أقل فالأكثر من أن يصنع إناء من ذهب ثلاثة أربعة ذهب وبينه حديد الربع حديد او الربع الزجاج والأقل العكس يكون الإناء زجاجاً ثم يطلع بالذهب يموع بالذهب أو يجعل حرف الإناء من الذهب كل ذلك محظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عننا من سكم وقليله وكثيره الحرام حتى يزل الدليل على الاستبناء ولم يستثن عليه الصلاة والسلام إلا المضبر والمضبر بالفضة ثبت في حديث عنف قضي الله عنف الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدش فسلسله بفضة وعليا ما شوف ذلك هباب الآمين إذا ثبت أن أعواني ذهب الفضة لا يجلد اتخاذها فلو أنه رأى إلى أعواني ذهب فكسر فلا لكن الزهب يبقى ممكن للقاشرين لأن الزهب يمكن تصنيع أعواني وغيره فلو هذا الإناء لا شيء عليه لأنه أتلف أمرا محرما وكذلك إذا كان مسلوعا من الخزة فإنه إذا أتلفه نظمان عليه وعنية خمر غير مسترم وكذلك كسر آنية خمر آنية يشرب في, في الخمر فإذا كسرها فإنه لا ضمان عليها وقوله رحمه الله غير مسترمة إثناء أخرج رحمه الله برحمته الواسعة مسألة الأواني إذا كانت أواني خمر أزن الشرع فيها فعندما نوع من الأواني آمنة الخمر لن يأزن شرع فيها وهي آمنة الخمر التي يشرق فيها النسلم فهذه لحظة نتلها فالأكسر على ربما العليل النبي صلى الله عليه وسلم امر أبا طلحة أن يريق الخمر وأن يكسر الدمان وهو بعاب الخمر الآمنة تخمر فيه فيها ف كانت بأيتام فأمر بكسبها مع أنها نفس بأيتام وما لليقين أشد الأمور لما يحافظ عليها ومع ذلك أمر بكسبها فجل على أن أمية الخور لا حكمتها لكنها المؤتاني إذا كانت مشكرمة ومع الثاني من الأوالي مثل الذني الذني إذا كان في بلاد المسلمين وعنده في البيت الآن يتخمر يشرب بها مستكرا لا يضجرها لا يشرب أمان الناس لا سبب بهذا المنصب فقط اكثر منه ف حين اذا جزء اخرا الى ذلك ضمان على من في هذا غير مستمر قال رحمه الله في هذا باب الشفعه بالنسبه ل فكره جدا ننبه الاخوان على انه يتوقف اجتماع غدا يعني ان شاء الله توقف مؤقت نظرنا هناك دورات دورة إيجادة إن شاء الله ستبقى في مكة وهي الآن الناضي وقفنا بس مكة والسنة هذه يعني ستوقف تفس جدية شاء الله تعالى إلى أن نبقى إن شاء الله ونألم عن بداية إن صلى الله عليه الله صديق الشيخ وبرك الله فيكم ولدها الله ودعلكم صديق الشيخ هذا التايم يقول هل برضو مقيد بالأقراف والأنكتاء أم يتعذى إلى الأعياب ومنون الثباب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ونا ما بعد فمن حيث الأصل الشرعي لقوله عليه الصلاة والسلام أعلم نفاح وضربه عليه بالدفور يدل على أن ضرب الدف مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحله وأذن به صحيحا أنه أذن به بالمكاح لكن يقال إنه من باب الإعلام وإنما يستقيم تخصيصه بالمكاح أن لو كان الأصل تحريم الدف فجاءت إثناء المكاح وهذا معروف مثل الفصول عند العلماء رحمه الله أنه لا يقال إن الشيء حرام ولا يدود إلا في حالة خبر إلا بدليه الدليل الأول يقتضي أن الأصل تحريمه والدليل الثاني يستفيد فتقول الأصل فرمته إلا ما جل الدليل على إذنه وحله وهي حالة الضرورة أو حالة الجواب هي تقير بها فيلد السؤال هل الأصل حل تلف أو تحرينه فلما كان الدلف يختلف عن آناف الزمع ويختلف عن آناف الزناء يختلف من طبعه ويختلف من تأثيره وقد دينا هذا وعشرنا إليه من هنا قال طائفة من أن العلم رحمة الله عليه اختار بعض من شاء أخينا رحمه الله بل أن الأصل جوازه حتى يذل الدليل على تحرينه وأنه باغل عن براءة الأصلية خاصة وأن المجيز والسلم اختاره المكاح فقال أعلم المكاح واضرب عليه الدفاة فاختار له المباح وترك المحرم على الأصل فدل على أنه المباح وجائز من هذا الوجه وقال بعض أهل العلم إن الدفا الأصل تحرينه قالوا لأنه من آلات الغناء وآلات الغناء والمجون تفير متاحشة وتدعو إليها وقد قال الله عليه كل له مباطئ فنقول إن الأصل تحريم حتى يدل الدليل على جوازه فجاء الدليل من النساء نقول أعلم المكاح وضرب عليه من أفوق فنخصه بالمكاح هذا مشكل لأنه لو كان الأصل تحريمه لما أحله في ندر المرأة المرأة ندرة تذرك على أسه بالدفع فرو كان الأفضل تحريمه فقرا الجسم لادويه وهم الذين لا ينبغ حرام ان على راس كان قال يا ان فلا غني ولا تبريد بالدس لكن كرهه يقدم به في النظر ويدين على أن النظر لا يجب الوشاء به اذا كان بنحر فقد الشريعه لا تتناقض لا يمكن ان ياتي ويقول انها او في نظرك ونقول انه واجب لانه اذا كان محرما لا يجب الوفاء به محرما فلذلك مسألة الضرب به لن يمكن أن يشن الله ويجب العبادي شيئا محرما هذا نصال خلافيا يعني إذا قلنا بتحليله وضرب المسان به في تأول السنة في تأول أصل الشرعي لا ينكر عليه ولا يترب عليه لأنه وجه من السنة وله ظلماء ولوثالث يقوم بقوله وإذا قال بالتحليل لا ينكر عليه ولا يشن عليه يفعل ما يعتقله فإذا ضرب المسان بالدف وهو يرحمله فانظر إلى رسول العمونا لو كان الدفن الأصل تحريم وجاءت المرأة تبرد على رأسه هل يترك أذنيه تسن عبده هل يترك لأذنيه هو أورعى الخلق صرافة مجموعة أتقل الناس بالله عز وجل يتركها طيب حللها لأن كان منذها هل يذكتوا عليه السلام ويتركها ما أضيح للضرورة يقدر بقدرها فلو كان الأصل حرمت سماء وحرمت ربه لما أذن به أن يصروا السلام وهو أتقل خطل الله ولذلك لا يبغى أن تضخم هذه المسألة أكثر مما تستخدم أن يشن على من يحلل أو يشن على من يحلل فمن سنعه يتأول الشل ثلاش الأعلي ومن تركه يقتق الله نزوجل ويطلب الأورع لذينه ثلاش الأعلي لكن نبدأ على مسألة وأن حتى ولو قمنا بحلل كون الإنسان يسمع الدف قائما قائدا ويجعل الدف دائما عنده ويجعله صلبته بسبب أن هذا يؤثر على نفس الإنسان الضحي والنس مباشر والإنسان للا أكثر منه فقط مرؤته وماك قلبه واستقصى أمره صلى الله عليه وسلم وآله فخلوا الدف لا نحقنين الإنسان يتوسع فيه أو أنه مثلا نطلع الأشرطة ونحقنين الأشرطة التي فيها الدف ونتوسع في ذلك ونشر الأخيار والصالحين بها لا فلنضغع لنا أن نسمو إلى الأكبر وإلى الأفضل حتى على قرب الشمي أن نسمو إلى الأكبر والأفضل وانشغل الناس بما ينفعهم في دينهم باحره اعلى هذا لا تكليف لانه انشد في اناشيد الحماس التي تدعو الى الجهاد في سبيل الله وتذكر بني اخوة الصالح وانجاز الامه هذا شيء ليس فيه منعارضه ومقتضى مع اصول شرعية افتس النفس محبه ان الخير محبه ان بذل النفس في سبيل الله عز فكل هذا من درج تكتر أصول شاعية تقره ولا تنكره وتفلكه ولا تفضه وعلى هذا فإن الذي يظهر العلم عند الله أنه يبقى على الأصل لكن لا يتوسع في هذا الأمر كما سبق وإن دينا ونتهنا عنه الله كحانا أتابتنا الله وفضيلة الشيء الشخص المعتري بالنظر لو أدف الشخص عبوا غير العين فما شخص في هذا إذا أكلف غير النظر يظن لا يحل له إلا ما حصل الاعتداء اليد سرقت تقطع اليد لا تقطع العجل لأن اليد هي التي سرقت وبناء على ذلك الاعتداء وقع بهذا العضو فقط حرمته لأن الجماعة وقعت به والقصار أحمد الله عز وجل والاعتداء أحمد الله عز وجل سقوط الحرمة للعضو الذي يبقص منه الله تعالى يعني. مبارك الله فيكم ففضيلة الشيء سنرجو منكم توضيح مسائل الوجود السهل بالطرع لا يخل من ثلاث أحوال إما إن, أن يكون كلها مدرجة أحد أصلين التحقق والشرك فإما أن يتحقق الزيادة أن يتحقق النص أو يشك أنه جاد أو يمتقص ثم كلها بالصور الصور لا يخبو أن فيها إما أن يكون إماماً أو معموماً أو منفرداً فإذا في صلاة فزاد فيها انتحق الزيادة وذهب عليها أن يسجد جزته ويكون سجوده بعد السلام إلى قبلها كما في الصحيحين الحديث هذه هريرة رضي الله عنه في قصة البيتين النبي صلى الله عليه وسلم سلم المركاتين في إحدى صلاته الأشياء قال رضي الله عنهم أرضاه وَأُنْبِئْتُ أَمْرَامَ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه قال أَنَّ سَجَدَ سِجْدَ سِجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمْ فقوله سَجَدَ سِجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سلمت. وهنا جهالة المنبئة لأن صحابي يبني عن صحابه ولذلك هذا الحديث شجع لقائزة من الأهل العلم الذين اختارون الحصيب أن كان من الزيادة يكون بعد الشلام هو هذا النظر الصحيح فإن الزيادة خارج عن الصلاة فكان منظر أن يكون جبر هذا خارج عن الصلاة لا بداخل فيها وأما إذا تحقق النقص فإنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام بسجد حلمة عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة في رضي الله عنه أرضا في صلاة المغرب وحديث الزلاة المامكة من جنج الحينة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عن التشهدين أول وسبح للناس إشار إليهم من وراء أهرهم أن قوموا فقاموا قال رب الله عنه ثم جلس إلى التشهد فقبل أن يسمم سجد عليه الصلاة والسلام سجد في المسلم هذا يدل على أن النقص يجبر قبل سنة وأما الشك إذا شك هنزاد عن النقص يذنع اليقين وإذا شك في عدده بناء للأقل هل هي ثلاث ركعات أو أربعة بناء على ثلاث وإذا شك في قومه هل قال سمع الله لمن حمده أو لم يقل يقول سمع الله لمن حمده إذا كان في وقت التدارب أو شك في سجوده أو المسبح بناء على أنه المسبح هذا إذا كان الموضح يمكن فيه التدارب أما لو فات الموضح ولم يمكن التدارب للواجبات فإنه يبني على أنه لم يخالها يسجد قبل السلام على ما ذكرنا إذن يتحقق الديادة يتحقق النقص ويشك فإذا تحقق الديادة فجد قبل السلام بعد السلام يتحقق النقص قبل السلام إذا شك بنا على أنه لم يهعل ثم يسجد قبل أن, يسجد قبل أن يسلم سجدتين لمن صحيح هديف الهدف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ثلث واحدة صلى أو ثنتين فالابن على واحدة فإنما يتيقن ثمتين صلى على ثلاثة فالابن على ثمتين ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسنن فإن كان ما صلاه أربعا كما برواية الصحيح فالسجدتان ترين للشئفان وإن كان ما صلاه خمسا يعني الركعة التي في ذلك هي كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشكي آلها يعني تغذي الزيادة فعلى هذا السهل إذا كان بذياده من النقص المحطط فيه التفصيل الذي ذكرناه إذا كان بشكي بنى على أنه لم يفعل ثم تجد السهلاتين قبل السلامة بقي السؤال ما هو الشيء الذي ينقص وما هو الشيء الذي يجيه يشترك في الشيء حتى يكون السهو يكون من جن اقرار الصناعة أحالها يعني ذياده إما تكون بقول وإما تكون بفعله فالذي يجيسивал صنا seeing whether they will make theircción وإذا ذاك قولا أو فعلا يشترخ أن يكون هذا القول من جنس الأقوى الصناة ويشترخ أن يكون هذا الفعل من جنس الأفعال الصناة فلو أنه ذاك فعلي ليس من جمت الصناة لو أنه زاد فعلي ليس من جنس الصناة كما كان صمي فبتح حباب فالحباب ليس من جن الصلاة فحين ذذل لا يكون وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله اذا الشخص فعل من, من جنس افعال الصلاه مثل يزيد ركعه او يزيد سجدة هذا من ردت افعال الصلاه يكون من جنس اقوال الصلاه مثل ان يقول سبحان الله اللهم نحمدك رب الرحيم او يقول الله اكبر مرتين او جاء يريد ان يحسب فقط سبحان الله اللهم نحمد او قال ربنا ولك الحمد ثم تذكر فقال الله اكبر فيكون قد زاد التشميع والتحليم فإذا زاد قولا من جنس أطوال الصراع لأنه زاد قولا ليس من جنس أطوال الصراع فحينئذ يريد التفصيل قد يوجد أطوال الصراع وقد لا يجيبها على التفصيل من فلسلات الكلام الصراع فإذا كانت الزيادة من قول أو الفئة من جنس أطوال الصراع وألعالها فلا يخرج زائد وناقص إن لن يكون إماما أو مرموما أو منفردا إذا كان إماما أو مفردا فحكمه معه أن الإمام إذا زاد في الصناة منها أو شفكا فعل ماذا كان فعل الشيء إلا لكما على التصريب لك إذا كان مأموما وزاد وراء الإمام أو انتقص فإن الإمام يحلل عنه تلك الزيادة وذلك النقص بشرف أن يكون من الواجدات لا من الأركان لأن الأركان ما يقص في مثل النقص فمن نقص من صلاةه ركوعا او سجودا او لم يقرأ الفاتحة فهذا يجب عليه أن يقضي ركعة كاملة ما يktمر سجودMa فالذي يصلي وراع لكانه وينسى الفاتحة يجب عليه القضاء الركعة والذي يصلي وراع الإمام وينسق قول يجب عليه قضاء ركعة كاملة او ينسي السجود يجب عليه قضاء ركعة كاملة ولو وصل وراع الإمام ولسيب عليه Christianity يقضي ركعة في الأحوال المستثامة لكن بل أنه ترك واجبه جاء وراء فقال الإمام سمع الله لنا الحميد فرفع رأسه ونفي أن يقول ربنا ولك الحميد فقال الإمام الله أكبر فسجن نحس فلك رحمه نفي التحميل نقول يحمل الإمام عنك حال الثامن فالإمام يحمل الواجبات وذليه على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مقاركنا في الحديث الصحيح عن نبي هريرة رضي الله عنه الإمام الضامن والضامن, والضامن والضميم هو الشميل فقوله الإمام الضامن المراد به أنه يحمل وإذا كان الإمام يحمل الإمام يحمل أركاما أو واجبات أو سما علمنا أنه لا يحمل الأركام SANW Maria не يحمل الأركام وقال بإ주는 أعلم 간 وعلمنا أن المراد به إما الواجبات أو لا والسلا ففهمنا أنه يحمل الواجبات وليعنى الأركام وعلى هذا فلوسها وترك راجبا قوليا أو فعليا فإنهم يسفروا يستغروا ضمان لهاب النفس والله فإنهم يسفروا ضمان لهاب النفس إماما ومفيدا وأما مأمود فإما الإمام يحمل عنه بالله تعالى أتمنى الله في الشيخ سأل يقول أنا أفضل العلم ولكن كامل أحياني شفق عليك وأشعر بأنني لمن مفيدة وقال قبل أن يسفروا الحلاثات وما هو الضريق الصغير وقتقوا لا بد من إحساس الله تعالى يقول إنا عليك قولا فقيلا والعلم هو أفق الشيء لأنه مستمد من الوحيد والله عز وجل لما أوحى إلى نبيه أخذه جبريل فغطه حتى رأى وكان إذا نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة, في شدة البرد يتحصد جبينه عرقا بأدوى صلى الله عليه اصلي بالراوي ضروره صلى الله عليه وسلم ففخذه فخذ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي فكانت فخذ واضمره ان تنخفض بشده الوحي الذي ينزل عليه النبي صلى وفي الصحيح الحديث حديث اصوان ابي الي بن رضي الله عنه أن اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يرضاه فقال عليه جبه عليها طيب أو أثر طيب فقال يا رسول الله ن ترى في رجلي أحرم بالعمرة وعليه ما ترى قال نزل عليه بحي فضبت عليه الصلاة والسلام وكان رجل يقول لعمر أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فكشف عن وجهي الكلب فإذا هو يغط كغطية البحر وهذا مثل عند العرب أن البحر من الإبل إلى غطت من شدة ما تجده من اللأواء قال يغطي في غطيط البطر من شدة ما يجب عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن الوحي لا يخضر سهولة ولذلك قالوا بالحكمة من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية من الشخص. وقال حضر الإمة وفرجمان القرآن رضي الله عنه وأعضاه غللت طالما مع جث المطولة لابد أن يتعب والجد والاجتهاد والتحقيق ولما كانت مرافق العلم والولماء عالية ومنازلهم ثانية في الدنيا والآخرة الباقية جعل الله عز وجل سبيل العلم أثيراً صعداً إلا إذا الله لله الحب وجعله الله مشقة وعناء طالب العلم يكبح وينصب في طلب العلم وهو في بداية الطريق فيجد من المشقة والمخذطات والمخذلات من الله به عليم حتى إذا صار عالم وضبط حمله من الأمة وأصح في رقبته أمانه ومسؤوليه أن نعلم من جاهل وأن نبه الغاهر وأن يشبه حائر وأن يضل التائه وكلهم في رقبته وأمانه أمانه عليه أمانه ومسؤوليه يسأل عن هذين يديه له الجنة كمان ويشفق على نفسه والتوجيه في أتيه الجاهل بجاهل ويستفيه بالسباب ويشتقر ويؤذى ويجل ومع ذلك لو أن رجل تصوّع مقدار ما يحمله العالم هو يحذر هل يحضر الدرس أو يستعد لأسئلة الناس أو إشكالات الناس أو جهل الناس أو تجاهل الناس أو الكلام الذي يقوله إذا فسر على غير بعيره وحمل على غير مخمري كل هذا يحمل لأن يتنب كله أنا لأن وراءه مجنة الغالية والسبعة الذاكية لأن الله اختارها لأن الله اختارها لأن الله اختارها لأن الله اختارها لأن الله تلك في الآخرة فنيجعلها لذلك إننا يليدون أبنوا في الأرض ولا وأمام الغراء فالذي يريد أن يطلب العلم لا يمكن أن يكون من أهل العلم من طلاب العلم بحق إلا إذا جعل روحه في فكته وجد وستهد رائع كجاهدي وبدل ما يستطيع بجره وصدر وصدر كان في جدائه الطريق وهو طالب العلم لا يصدع أن يصدر في نجاحة العلم فكيف غدا يصدر للناس وكيف غدا يصدر الساعات عن الفتاة والمسائل التي فيها شيء للفروج وفيها شيء للدماء وفيها شيء للأموال كيف يصبح عن هذا كله وكيف يصهر اللياني وهو يدارس العلم ويذاجه حتى لا يخطئ حتى لا يدر لسانه حتى لا يخطئ في ديانه. كل هذا يحن همه من طالب العلم والعلم لا يبدو من التعب والله جد جلاله لشكله وعلمه لخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى لعباده جعل إذا يأتي الطريق دائما لكلام العلم في تعب نصد حتى يميز الخبيثة من الطيب حتى إن الطيب نفسه يتميز فيألى الله من أطيب الطيبين الذي يجد واشكهد فأصحى السآلة العلم له شراحا وأنسا ونبه لا يعلم خطرها إلا الله كلا جدا العالم الصادق يذهب ويصبب الأن كان في القضية يهان طالب العلم ويسعد وينفق يهان وهو غريب أنبلاده ووطني يسافر من الحديث إلى حديث رسول الله عليه وسلم فإذا ذهب إلى باب العالم كان مناصرهم خيرا اقتترون على أبواد الفلام ما كان الهالي من يجد وقتها على أبواد الفلام لرواية حديث رسول الله ما كان الكثير المطبوع كان حديثا في الصدور إلا في الصطور فكانت صدور العلماء ضدنا لهذا العلم وروضا لهذا التلم فكانوا يجدعون ويجعبون العقص على أبواك العلماء يزدخمون ويؤدون ويتشاقطون ويدفوا دعوهم بعضاً ويجددعوهم بعضاً كل ذلك من أجل وغاناً فإذا دلغوا العلمات وأخذوا أنهم حملوا هم ضبط السلام الذي ثم إذا أقل لهم حملوا هم راجعته قال أبو عبيد قلت سم بن صلوان من, من جبحي رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه ورحمه الإمام من أئمة الإن والعمل هذا الإمام كان آية في علم القراءات آية في علم التشبير آية بالإلم الحديث رواية حبيث صلى الله عليه وسلم آية الحق حتى كان له أثباء أبو عبيب القاسم آية من العلم العمل والصلاح والتقوى يقول يحدث عن نفسه في طلب كان يسافر ويتغرر إلى ذهاب بعيدة وكان يذهب من الصباح الذاكث فيجد العناء والمشق إلى آخر الليل وهو يسمع للإلم حبيث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصر الله أبو أنه من مرتبره وأن يعلم أجرى من إجراء الإسلام والمسلمين خير جزائي وعفاء هذا العالم من تقرأ كتبا ما خلقه لكم من سنة صلى الله عليه وسلم من الشكر ومن الإنم الزاكي والنبيه بالضبط والإفقان تعرف عنه ثابت وجده استهد يقول كنت وقت وأفدح حتى لا يأتي من فصط لي إلا وقد فقط منه كل عب لكن يقول فإذا تذكرت العلم من الشسر والحديث الذي جمأته هانت آلية كالنصار كانوا ناصحين لأمه طالب الحديث حينما يتذكر ويتدبر أنه ربما يكون أخيد أهله ربما يكون أخيد مدينته ربما يكون أخيد نصره وبلده كلما اربع إليه حينما يتذكر أن وراءه أمه قد ينصي يوما من الأيام وراءه أمه إلا يقود إلى الجنة أو إلى النار الشق حنا نفسه هنا تذكرنا هذه الكلمة ربما يقف بها رجل بين الجن والنار وربما هذه المسألة التي تراها والله مسائل كنا نشمعها في الصغر ما كنا مطمئنها تكون ذا أباب وجدنا لها من عظيم البلاء والنف الله بها ألي والله نشهد بذلك من كل قدوبنا رأيناه وشيدنا شمال وحجثنا به العلماء رحمه الله لا تستهد عني بشيء وإذا وجدت شيئا صعبا اجتهد أن تضبطه ولكن عليك أن أن العلم المرافق فإذا كنت في بداية الطريق لا تشتغل بالخلاف خذ زبدة القول وخذ القول الراجح بذنينه ونبه على أن المجالة خلافية أنا أصح القولين أنا أصح ثلاثة خطار أربع أنا أحسن لي باختفار فإذا انتهيت رحمك الله من الدرس أخذت ما رجحت لنظر شيخك وأعتنيت جهادا بذنين ونقيت الله بالذنين فإذا بلغت مرتبة أعلى ممكنك فيها أن تحصل الأدلة والردود والمناقشات إن تعرف ما لم عليه من الأدلة فحين إذن حي هلم وانتقل إلى مرتبة المقارنة والخلاف وإلا اقتصر على ما بحثه لك من القول الراجح ولا تسكن ولا تمل الله أعلم تنفي هذه الشروف من درجات الله أعلم تنفي هذه الكلمات من أجور المحسنات لا أعلمها الله ولكن لا تسكوا ولا يصبر طالبهم عن الصبر على العلم ويتحمل المشاقة إلا إذا صبح قلبه بالإخلاف لله جل سلام ولا يمكن أن يجد الإنسان هذه اللذة إلا إذا جعل الله أبدار الآخر نصف عينه فعل أتعلم لله وعلّم في الله أجلس المجال السمعين لله وفي الله والضغاء رحمة الله فإنه العبد الذي يخوض في رحمة الله فإنه المجلس لربما مجلس, مجلس واحد تغفر فيها ذنوب العرب هم قوم لا إشقى به جلس وإذا أحب المسان أن يجد ويستهد في العلم فليحرص على الزخاف وإذا كل دقيقة وكل ثاني تراطب الله تبتنا له وتقصد من مجلسك ومن استماعك ومن فتابك ومن ذاك ربك وادهى الله وعلى ذكاك ربك وغارك لك في ذينك فصار قلوبه كثيرا ولذلك قال بعض السلف كم من عمل يسير أبغلتهم إياه فنسأل الله العظيم ربما عاصر الشريم أن إلا أعطوذنا بالإخلاص في وجه وابتغاء ما عنده وأناك وعنا ومسانحنا فيما يكون من التقصير في إخلاصنا وإحرادتنا لوجه والله تعالى الشريف الله ربما فيكم وفير الشريف أقول نبيه الله العالمين سلم كلكم قائم وكلكم يكون لهذه ورب الأسرة مسؤول عن أسرته فما هو توجيه لكل رب أسرته في هذه الإجازة الطيبية ظارف الله رضي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومعاله أما بعد فإن الله تظارك وتعالى إذا أعني من الزام بنعمة الأهل والولد وأراد أن يبارك له في تلك النئمة وأن يكملها ويكملها رزقه خوفه وتقواه سبحانه وتعالى فاستشعر نسعوليا وأحس بالأمانة فجد واشتهد أن يأخذ بحجزه من النار وأن يقيمه على سبيل الأخيار حتى يكون سعيدا لأداء أمانة ورعايتها على مجهي مفروف الأولاد أمانة والأهل والزوجة أمانة في عمق الإنسان مسؤول عنها أمام الله جل جلال قد نصى النبي صلى الله ذلك فقال الرجل رائع في بيت وهو مسؤول عقرية والمرأة رائعة في بيت زوجها وهي مسؤولة عقريتها هذه الأمانة والمسؤولية فيها جانبان الجانب الأول يتعلق بالدين وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الإباد والجانب الثاني يتعلق بالدنيا أمن الذي يتعلق بالدين فظن فرائب وواجبات ينبغي أن يعلم الأبناء وأن يؤلمناه وأن ينشأ كل واحد من الوالدين أولاده على معرفة هذه الحقوق والواجبات أولاً وثانياً على القيام بها وأتائها على بشي المطلوب سواء كانت هذه الحقوق لله دباً أو ثالث الحقوق للناس يبدأ الرجل الصالح والأم الصالحة الأب الصالح والأم الصالحة يبتلئ كل واحد منهم من ويحص الباحث والسلام يعلم الإدم الصلاة ولا يغلق الأمر عند الكأيين بني مريد أن يحذر وتحذر إلى قنب وتهيأ كل الأسلام حتى تصلح الصلاة كل وتعيني بلد فيأنس إليها ويرتاح إليها ويرتاح إليها ويرتاح ويشد إليها والقيام لها ويكون الأب وتكون الأنم قدوة من أبناء والبناء في ذلك نحق الله تأذى سلامه من المرادتين أن ينشئ الأولاد على المعرفة بالله سبحانه وتعالى من توحيده والإخلاص الوجه ورهبه والخوف منه سبحانه أن بيت هو البيت الذي نشئ أولاده على أن يكون في القلب أخوص للإبن من الله سبحانه وتعالى. ولا أحف إليه من الله سبحانه وتعالى وهذا كله يكون بالكلمة الطيبة والنصيحة والقصص المؤثرة الأم قد تقص على بناتها القصة فيها إذرة تزيد من إيمان والأب قد يقص على إذن القصة تزيد من يقينه الله سبحانه وتعالى كان أبناء المسلمين كانت أبناء المسلمين يترضون على كذار السن ويترضون على أيدي الآباء الأمناء الأكثياء المخدسين الأوفياء يردون على مكان الأخلاق على محاس الأخلاق على الشيم على الوفاء على الكرم وكان الطفل من صغري يعود كيف يتسل نجد كيف يتقبل ضيفة وكيف يقل من الضيف وكيف يخاطبه يعود على مكان الأخلاق وينشأ نشأ حميدة ذاكرة في حجم أدن وأم يخاف كل منهما رضاه ويستشأل لمسؤوليته فأصفت الأم ينبذل عمل الصغير على عمل الكبير وأصلحت الأمة كالحق ومتصرة كلما ذهب دين جاء دين مثله وكلما ذهب رعيد جاء رعيد مثله وقالبه فكانت الأمة بخير فلما تخلى الأباء والأمهات أنواجب التذكير بحق الله جدا جلال وحقوق العباد ورهاية أمر الدين وغرسه في مفوس الأبناء ضاعت الأمة البيت يحتاج لأن يؤمن الحقوق الناس تبدأ أول شيء يتعلم بحظة أدر الوالدين الأب يحرص على أن الإذن يكون إذنه أبرّ الناس لأمه ويغرص في قندش في بالقلد وإكرامه وإجلامه والأم أيضا تغرص في قند البنت والإذن شبا والد وإكرامه وهذا يحتاج إلى قوت يحتاج إلى فحر وتسليف وقدوم فلا يمكن أبدا الإذن يتعلم من برث وهو عن الأب يصدر الأم ولن يمكن أن يتألم إكرام الأم ويرى أضر هي المهين الزوجة زوجها وفي ذلك يتألم الإحسان إلى والدته وهو يراها تذل وتطر أو يصرخ في غذية أو تسك وتشتن أو, أو تعير بأهلها وقربتها فتتذمر معاني الكلاش نسية الأبناء والأسفار خصف الصغر كذلك الـ الـ الابن تيريان شعبارة من الأم وهي تعوج على إهانة أبي ودائما تشتكي من أبي أمامه وتربي في نفس أبنائها أو بناتها من الصغر كيف يحفظون على والدي من الكبر. كل هذا دمر الأمه جثة شمدها دمر المجتمعات والمجتمعات تقوم على طفل صغير ما من عقلاء ولا حكماء في قدير الزمن ولا حاضرين يريدون أن يدنوا مجدئون إلا بطدأوا من الصغر فلم يستهينوا بالطفل وهو حتى ولو كان في مهد صفولة فيستهيني لأن نظرات الطفل محسودة سمعه محسوب كلامه محسوب كل شيء يراه يسمعه كل هذا يؤثر التربية والسروك يعود الأدناع والدناس على بيه المالدين في حقوق الجباد يعودون على, على إكرام الجام يعودون على إكرام البيت يعودون على صلة الأرحام يعودون على الشيئنا على المفاق على محاسم العاداء والأخلاق لكي يجني أول من يجني هذه الثمر والوالدان ويجنيها الوالد في الدين في الدنيا والآخر الناس عظم أجره عند الله فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا عمروا صالحا إنا لا نغير أجر من أحسن عمل والله إن من أعظم إحسان ومن أعظم الخير ليس لك أنت في بيتك بل الأمة جمعك وليس من مشتمعك فقط بل الأمة جمعك أن تخرج مهم ابنا كامن في الأممك ورجنا كامن في رتولتك وأن تخرج بنتا صالحا كما الفاضلة مرضية ربما ينسى على يديها رجل يقوز كما بالخير والفتداد فتربية الأبناء والبناء لا تكون بالتشاهد ولا تكون بالتمنى النسئولية عظيمة ولكن تحتاج إلى شيء من الخوف من الله جل وعلا والمراقبة وحسن التدبير وحسن الفعل وحسن القول فإذا وفق الله أذنه للقدوة الحسنة والكلمة الهادة والنصيحة الموجهة و جمع ذلك كلها الرفق واللين والأخذ مجان فيها القروب البريئة من الصغر إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الدفت سمت هذه الأمة وارتقت في الأمعال الكمان فإن الله سبحانه وتعالى جعلت خير في صلاح الصغار ولذلك كان يقول الشكماء إذا, إذا رأيت الدين والخير في صغار أمة فأمن لها الخير لأنه إذا كان الصغار إنه في الغذبون الذين يوجهون وهم الذين يكونوا قدوة بالناس وإذا رأيته في كذائها فإن من خير يزود الخير سيزود فمثل هذا ذهب الكذار وصلى الله عليه وسلم كأشغل صغار مواجد تربية النشط الصغير على طاعة الله وتحديده في المطاعة الله تعويذه على الخير وعلى الطاعة والبر أول ما يبدأ بحق الله ثم حقوق الإبان ثم يبقى الأمر الثانيوي أدعو الدنيا ميدانا لتربى الأم أي الأب على أن يكون الابن في أحسن وأفضل أن أحوانه لأن من الشجاعة ورهن الجبن والخوف يعلم الكرم ويرى أن الطقم يؤلم الأشياء الحميده في بناء الذي يسمو بها إلى مراتب الكمالات ودائما يشجع ولكن لا يشدد بالقول من هنا ولا نجد الخير بالقول دون قدوه فالابن يصلي في المسجد متامرة أبنه يصلي في المسجد والابن خاف من الله قبل جلاله لما يأتي ويجد أباه قد هي أثناء الدنيا في فتنة أو شهوة يقول له يا أبني لماذا نتفع أبنها؟ خاف الله رب العالم فإذا من قلب الابن خاف ولذلك أنف رضي الله عنه دعتهم النبي صلى الله في شهادة فذهب أنف وكان أنف صديا في العاشرة فمر على قبلها فجلس يبعد معه فأتاه من السمن وقد تأخر عليه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله يا أولا لولا أني أخاف الله لذا ربتك بهذا من السوق لولا أني أخاف الله ولربتك بهذا من السوق يصبح صدي حذب الله لأنه دفع عنه الله وأيضا خاف الله لأنه إذا رأى لنهج صفولته رأى من هو أكبر منه خاف من الله وحس أنه للناهج عزة وجب حقا عليه أن يخافر وإذا وجد الأم متورجة بعيدة عن المحارب بمجرد ما يأتي يتكنن في غيبة أو أحد يتكنن في غيبة يا بني اسقط لا يجوز تغتاف الناس وفي مجرد ما أدل يؤدي الجالة كله اذهب وطلب السماح من الجال وإلا أذبك الله وفعل الله بك وفعل الله بك مش أكيد أسرع على فارة الله الحمد لله النقطة الأخيرا يعني في هذه الإجازة لا يمكن أن يمرع إلينا المحافظ هذا هذه قاعدة عامة لا تختص في إجازة ولا بغيرها ونحن نحب دائما نعتني بالقضايا القلية المثال في الإجازة نسأل لكن المهمة التربية الصالحة وينبغي أن ننبه على كل مهم وهو ألا غير أس البعض يقول كفر الشر والأبناء أصفر أفتى عليهم كل شيء وأصبحوا ضارعين هذا الخطأ فمن كان لله كان اللهم فمن والخيم لا ييببدأ ولا يذهب جو لن قدف بال شخص على الضاض للسيلة مضوب في إذا وزق وولذالكنظري ال نس في الن أمور عليه خفة حتىلا الوق او وهد إذا جد عن دنناائك الشاجفللتف إلى ذناائك الصرااح وهذا بط مهم التنت الخطباء والأن تووجها النعمل في المساائل أن في لتربية الأبناء أنهم إذا عجزوا عن الكبار يجد عود الصغار ويعود الناس على صحة أبنائهم صغار إلى المساجد ومحبة طاعة الزواجين ومحبة الخير وعود إبنك من الصغر على أغله إلى العم والعمة والخار والخالة وعود إبنك من الصغر أن يراك وأنت تحترم أخارك الذي هو أكبر منك وتحترم الأمه الذي هو أكبر منك وتقدر خاله الذي هو أسن منك وعود على أنك تكون له القدوة الصالحة في صبت الرحمة والرحمة عوده على أن تكون له القدوة الصالحة على الإشتام إلى الأيتام إلى الأرامل خذه ولو يوم من الأيام في يدك إلى بيت أرملة أو مسكين أو مقروب أو منكوب أعطيهماك وقل له يا أمني أهدي فلان يدونك ينشأ من الصغف وهو يشد هذه الأمور الأبناء يتأثرون بأربائهم. والبنات يتعثرون بأمنا هاتهم فعلينا أن ندخل الله عن سجد القبر وتحديدهم الخير لهذا قال لا, لا. كان فإن الله قد يبارح لك خير ولدي ماشد من ذريك قد يسلش في بيته وقد يجعله الله رز وجل ليس على خير ليس للبيت بل للجماعة بل للقبيلة بل للأم جمهة حينما يخرج صالحا هذه أهدئا الله أعلم كن من أم صالحة لأن هذا الصرف ربت عائلنا إلى الآن منيشة على فضل الله ونفض العلم وكل هذا المفضل الترضي صالحة بأن فضل الله عز وجل في حدث بعض أحد من السلف تقول لي ابني هيا بني نشع يتيما وعراد ان, ان, أن يتكسب الرزق وينشغل الأنقل فقالت يا يا بني أطلب العلم أكفت بني يعني أنا الذي أشتغل ولكن تفرق لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العظيم رب العصير الكريم أن يصلح أبناء مسنين وبناتهم اللهم نصلح ناتهم إلى السواء السبيل ووحق الأباء والنهار في لجمالتهم عن الخير والطاعات والخيرات والبقية والصالحات وعصنا وإيهم الشرور والذلل في القول والعمل إنك المرجوب والعمل وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبركة